الدرس التاسع عشر بعد المئة من الجنداني في حروف المعاني. الله الرحمن الرحيم الحمد لله على الله قال القسم الثاني أي من حتى قال المرد رحمه الله تعالى القسم الثاني حتى العاطفه النحو القديم الحجاج حتى المشاتو. ورأيت الحجاجة حتى المشاتة مرات الحجاجة حتى المشاتة فهذه حرف عطف تشرك في الإعراب والحكم يعني ما قبلها ما بعدها يتبع ما قبلها في الإعراب يضر الحكم وهو معنى الجمله معنى الجمله أو العامل السابق أو الفعل السابق قالوا وقد روى السيمويه وغيره من أئمة الوصريين العطف بها وقال الكوفيون فقالوا حتى ليست بعطية ويعربون ما بعدها على إضار عامل وللعطوه حتى شرطان الأول ان يكون بعضا ما قبلها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 ما معنى تبع الحكم اي بالقدوم بالقدوم هذا يمشي قادما هذا يمشي قادما وقد يكون مباينا فتقدر بعضيته بالتاويل كقول الشاعر القى الصحيفة كي يخفف رحله والزاد حتى نعله القاها والزاد حتى نعله القاها إذن ما ماذا سيكون التاويل القى ما يثقله القى كل ما يثقله الصحيفه والزاده حتى نعله القاها اذن هذا المعنى القى كل ما يثقله كل... قال لأن المعنى القى ما يثقله ما بمعنى ما اتفيد العموم نعم الذي لان المعنى القى ما يثقله حتى نعله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 ولا حل من جميع. قلت هذه الشروط هذا الشر ذكره النحويون في باب العطف ولم أراهم ذكروه في باب الجر الا أن ابن مالك الا أن ابن مالك قال ومجرورها يعني حتى إما بعض لما قبلها من مفهم جمع افهاما صريحا أو غير صريح أو كبعض قال عنيت عنيت بالصريح كونه بلفظ بلفظ الموضوع للجمعيه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 اسم جنس افرادي ما يطلق على القليل والكثير بنفس واحد ما يطلق على القليل والكثير بنفس واحد ما يطلق على القليل والكثير بنفس واحد هذا اسم جنس افرادي مثالها زيت يطلق على القليل والكثير كلمه ماء يطلق على القليل والكثير كلمه قوم يطلق على ماذا على القليل وماذا والكثير قليل كثير قال في يدخل في ذلك الجمع الاصطلاحي واللغوي كرجال كقال نقوم بغير الصريح ما دل على الجمعيه بلفظ غير موضوع لها كقوله تعالى لا حتى حين فإن جر حتى فيه منتهى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 يعني الليلي قال الثاني الثاني من ايش الاخر الثاني من الشروط وللمعطوف لحتى شرطان الاول تكلمنا عليه الان الشرط الثاني الآن الشرط, الشرط الثاني الثاني ان يكون غايه لما قبلها في زياده او نقص والزياده تشمل القوه والتعظيم والنقص تشمل الضعف والتحقير قد اجتمعت الزيادة والنقص في قول الشعر قهرناكم وحتى الكماتة قهرناكم حتى الكماته هذه الكماه غاية في القوة فإنكم لتخشوننا حتى بنين الأصاغرة غاية في عيش البنين الاصاغر غاية في الضعف فإن قلت ما الفرق بين حتى القارة وحتى العاطية قلت الفرق بينهما من أوجه بينهما من أوجه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 ما هو الكميه لما قال الشاعر قهرناكم وحتى الكماتا يعني انظر الحاشيه سبعة من صفحه ثمانيه واربعين وخمسمائه قال والكماتا كما كميه او كامن وهو الفارس الشجاع طيب هذا تكميل لبيت سبق الفرق الثاني الفرق الثاني ان العاطفه يلزم ان يكون ما بعدها غايه لما قبلها في زياده او نقص وأما القارة فيها تفصيل وهو أن مقرورها إن كان بعض ما قبله المصرح به وكان منتهم به وهو كل ما في اعتبار الجائز النصف إن كان بعض لشيء لم يصرح به نحو لا يسقلونه عتى حين أو كان منتهى عنده لم يعتبر فيه ذلك الثالث أن ما بعد القارة قد يكون لقيا لآخر جزء بخلاف العاطفة بخلاف العاطفة وقد تقدم قال تنبيه قد ظهر بما ذكرته أن الجرة أعم لأن كل موضع إن جز فيه العطف جز فيه الجر والعكس لأن الجر في مواضع لأن يكون في مواضع لا يجز فيها العطف منها ان يقترن بالكلام ما أدل على أن ما بعدها غير شريك لما قبلها نهر صمت الايام حتى يوم الفطر فهذا يجب فيه الجر منها الا يكون قبلها ما يعطف عليه نحن حتى مطلع الفقرى وحتى حين يجب الجر ايضا قال ابن هشام في الافصح اتفقوا على انه لا يعطف بها الا حيث تجر والمقصود بابن هشام في الافصح من هو ابن هشام الخضراوي ابن هشام الخضراوي قال ابن هشام في الافصح اتفقوا على أنها لا يعطف بها الا حيث تجر ولا يلزم العكس وتتعلق حتى ما العاطفه مسائل نذكرها مختصره اربع مسائل مختصره مهمه حتى العاطفه اربع مسائل الاولى أن حتى بالنسبة للترتيب كالواو خلافا لمن زعم انها للترتيب كالزمخشري الثاني الثانيه ان حتى عاطفه للجمل أن حتى لا تكون عاطفه للجمل لا تكون حتى عاطفه للجمل وانما تعطف مفردا على مفرد وذلك مفهوم من اشتراطك او بعض المعطوف عليه الثالث المساله الثالثه حيث جازها العطف والجر فالجر احسن لماذا الجر احسن لانه الأصل في عمل حتى قال إلا في نحو مسألة واحدة تشبه باب الاشتغال وبل هي من باب الاشتغال مساله من باب الاشتغال قال الا في نحو ضربت القوم حتى زيدا ضربته فالنصب أحسن وله وجهان أحدها أن تكون عاطفة, أن تكون عاطفة وضربته توكيدا والآخر أن تكون اجتدائية وضربته مفسرا لنصب زيد من باب الاشتغال طيب هذه المساءة الثالثة المساءة الرابعة إلى عطف بحتى على مجرور قال ابن عصور الأحسن إعادة الجار ليقع الفرق بين العاطفة والجارة قال وقال ابن خباز لزم اعاده الجار فرقا بينها وبين الجاره وقال ملك التسهيل لزم اعاده الجار ما لم يتعين العطف ومثل بعقبت من القوم حتى بنيهم وفيه نظر وفيه نظر طيب هذا هو ماذا هذا هو القسم الثاني من اقسام حتى واقسام حتى كم هي خمسه اقسام حتى خمسة هذا القسم الذي قرناه ان شاء الله نواصل بقيه الاقسام في دروس مستقبلة إن شاء الله إلا نزلكم الله خيرا سبحانك و بحمدك لا اله الا انت استغفرك و اليك